والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفور والبحر المسجور إن عذاب ربك لو واقع ما له من دافع يوم تمر السماء يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا خويل يوم إذن للمكذبين الذين غم في خوضي العذون يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء هذه الناقة التي كنتم ضيأتوا كذبون أفسحون هذا أم أنتم لا تبصرون إصלוها إصلوها, إصلوها فصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجذون ما كنتم تعملون اللهم نعوذ بك إن المتقين في جنات ونعين فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكهين على سرور مصفوفة متكهين على سرور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 ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها, فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون اللهم نسألك فضلا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا ان كنا قبل في اهلنا مشقتين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم ان كنا من قبل ندعو انه والبر الرحيم فذكر فما انت بنعمه ربك بكائن ولا مجنون ام يقولون شاعر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 أم لهم أم لهم إله غير الله سبحان الله سبحان الله عما يشكون وَيَرَوْنَ وَيَرَوْنَ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَدَرُّوهُ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإذ بار النجوم